بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبدهم دينكم, ولي دينكم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 يا ابلَهَبِ وَتَبَ مَا أَغْنَى عَنْهُ هَمَّهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحُطَمَةِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ اللَّهُ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 واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب فينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشغل قلوبنا بحبك وانسلتنا بذكرك وجوارحنا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك وألائك. اللهم آتنا بوسنا تقواها زكها، أنت خير من زكها، أنت وريها ومولاها اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إلهنا رب العالمين. إلهنا أسرد السامعين. إلهنا أسرد السامعين. إلهنا أسعد السامعين اللهم اكتبنا في عداد اللهم اكتبنا في عداد السعداء اجمعين اللهم احل علينا رضوانك فلا تسقط علينا ابدا اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك توابين لك منيبين لك أواهين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا يصرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا، واعف عنا، واعفُ عنا، واغفر لنا، وارحمنا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 ربنا آتِنَا من لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لنا مِنْ أَمْرِنَا رشدا ربنا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغل والحسد والبغضاء والشحناء وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور وطهر, وطهر أعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل, الأجل يا أكرم من سوء يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يومنا نلقاك فيه توفنا وانت راض عنا غير غضبان يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته يده البر والتقوى وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين عزيزة بعز الإسلام حائزة على كل خير سالمة من كل شر اللهم احفظها من كين الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وقادتنا ومقدساتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميره تدميراً عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين